يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْتَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْدِ وَإِن كُمْ جنبا فاطهر وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم او لامستم وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْتَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهِ مَا يُرِيدُ اللَّهُ يَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ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 119. واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قرامين لله شهداء بالقفة